رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَنْ فَعَلَ ذُنُوبًا وَاصْطَبَرَّ لِعِبَادَتِي أَلَا تَعْلَمُونَ لَهُ سَمِيًّا ويقول الإنسان أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَهُ فَأُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنْ قَالُوا قِنَا هُؤُلَاءِ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَغَبَ بِكَلَّا نَحْشُرُنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُ جِئْ سُمَّنَنَزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُغِمَّ أَشَدُّ عَلَّه وَمَنْ يَعِ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا عَن مَّا قَضَى ثُمَّ نُنَذِّلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِي نَزَّلَهُ أَيُّ فَرِيقٍ خَيْرٌ كَمْ مَنْ وَاحْتَسَنُ نَدِيَا وَكَمْ أَغِلَّكَ نَقَبَ لَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُوا أَنْثَاثَ وَرِئَا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ العذاب ايمساءت فسيعلمون من هو الصم من كانوا اضعف جدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرد the uh...